es اذا جر النبي الى بعض امواله حديثا فلما نزلت به واظهر الله عليه عرف بعضهم واعرض عن بعضهم وَقَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ادع ورتني من امن من و